هو الذي يكون الغني له الله وذو القدر هيغه من الله والله عليم حكيم هيغه من الله والله عليم حكيم